بسم الله الرحمن الرحيم أنتم مع فرقة الكوثر للأناشيب من مصرية ولاية النعامة في الإصدار التاسع عشر هدية الألباب في جواهر الآداء للشيخ حسين أثنب الجفر رحمه الله الإهداء إلى روح المجاهد المقاوم العابد الزاهر رائد المقاومة الشعبية بالجنوب الجزائري الشيخ سيد بوعناه حمد الإيمان قد زينا الإنسان بالعلم والأدب حيث كان ثم صلاة الله وتسليم لمن هو المهذب الكريم وآله وصحبه دونها من من كمال بلغها حمد حمداً لمن قد زينا الإنسان بالعلم والأدب حيث كان ثم صلاة الله والتسليم لمن هو المهذب الكريم وآله وصحبه ذا منها من بالكمال بلوها مسوها وبعد فالتهذب للأولاد سعادة للشعب والبلاد والولد المهذب المهذب هو الذي للخير داوما يكسب يستوجب الإعزاز والتكريم ويستحق في الورى التعظيم والولد الخالي من يعد في جماعة الدوام ولا يزال سيء المعاش يذكر في الناس مع الأوباش يعيش طول عمره في النكاد بين خصام زوجته وولده وهذه منظومة سرية عررتها في صورة الهدية سميتها هدية الألباب في جواهر الأدابية هذا الوافي قدمتها حبا لأبناء الوطن تسعد منهم من إلى سكن لا كل فتى اقم في مدارس العلم لنيل الشرف فهو الاعاق بمراعاه الادب وكزمه يسمع به على الرتب فاسال الله التواب الحسن وارياهم نفع من نفعه من الوطن حمدا ل زينا الإنسان بالعلم والهدى بحيث كان ثم صلاة الله والتسليم لمن هو المؤذب الكريم وآله وصحبه الواجبات الدينية والكمالات الإنسانية فأول الكمال لإنسان عرفة المولى العظيم الهادي وصحة الإيمان والإقرار بكل ما صح عن المختار ثم أداء وجب العبادة فإنها علامة السعادة مثل الصلاة فيرقن الدين فلا يمين عن هدي تول التي اثبتها في الشرع خير وثبتي فكل من قد حسنات من دون شاك كمنا وكل من فرط في اطاعته ثم عليهم ذمتان ودينا أن يصبح العرض لهم مصولا ويهجروا صحبة كل فسيق فإنها من أقباح الطرائق والعرض للمرء إذا مادوا النساء فليس من بين الأنام ينتزع بل ذا إيمان إلى بلوغ الشائب يعيبه بذاك العائم ثم من اللزم للغ المال أن يجروا صلائع النقصار كالسرقات وفعال الإذم وكل أمر مرث للناوم والضبط المحرر الصواب أن يتركوا الحال الذي يعاب وكل ما يشينهم في الجهر عليه هجرانه في السر حبد الإيمان قد زياد الإنسان العلم والأدب حيث كان ثم صلاة الله والتسليم لمن هو المهذب الكريم وآله وصحبه داري وجوعة الوالدين لبنه همسوها وقال إطاعة الأبناء الاباء في كل امر جائز مباح ليس به في الدين من الجناح فوالدانهما الاحسان على البنين في زمان كانوا والله في القران امر وصيهما فلهما كل ابدا المعظمه واخدمهما خدمة عهد الطائع وإن يقول فاخد خير سعي حمداً لمن قد زين الإنسان بالعلم والأدب حيث كان ثم صلاة الله والتسليم خسن النية ولزوم طاعة المعلم وصحبه ذو النهى من بالكمال بله همسوها ثم على قصد ناير الأرابي أن يحسن المية قبل الطلب فإنما الأعمل وحسنها الأساس للخيرات وأعظم الأسباب للفتوح إطاعة المعلم النصوح في كل أمر جائز المشروع ليس بمحضور ولا ممنوع واخدمه والزمن له كن إلى إكرامه مسارعة ثم تحرد إيمان مسرته واستر بلطف وكمال زلته وإن يكون يوما عليك غضبه فكن إلى نين رضاه طالبا واصبر على تديبه الشديد فالصبر وصف الولد المحمود ثم اتخذه نصيحا أمين لا تتخذه مضغطا مهين فإنه المحسن ذو الولاد إن يكون في سورة الأعداء فرحم الله الذي أبكاني لكن إلى الخيرات قد هداني وخبما أضحكني بالباطن وقادني لطرق الرذائن حمد الإيمان قد زيان الإنسان بالعلم ولا ذوكان ثم صلات الله والتسليم لما هو المنشود والهمة في طلب العلم وصحبه ذو النها من الكمال بلغه بسوها ثم على من يطلب الفضائل ان يهجر الفتور والتكاسل ويغتدي مشتهدا في درسه في كل يوم زيدا عن أمسه وينزم الصبر على التحصين مع سهر في ليل طويل يكرر الدرس بلا توالي حتى يصير مثل طابع ثاني واعتن بأن تفهم كل مسألة حافظتها فذا وصف الكمانة فالحفظ للعلم بدون الفهم ككتب فوق الحمير الممي حبدالإيمان قد زين الإنسانة بالعلم والادب حيث كان ثم صلات الله والتسنيم لمن هو المهذب الكريم والعلوم الضروريه صحبه ده ونوها من بكمان بلغوا همسها واعتن بحسن الخط والانشاء فدان زينة لدال الأكفاء واحرس على ان نحوي فذاك السلام لكل عين من تبغي الامام واكسب علوم العظيم التفكير من بعد تصحيحات قال الديني واجعل العون الشرع خير المفتنا وخذ حماها ملجأ المستملا حمدا لمن قد زينا الانسان في العلم والعزم حياتك وصلات الله والتسليم لمن هو المهذب آداب المتعلم ومعاشره الاخوان هو صاحبي داونها ما بكمال بلغوها بسوها ثم من الاسباب للنجاح حجرك لي الضحدي واني يا سيما في ساعة التعلم فذك وقت الأدب المحتم وخفضك الصوت مع السكون من أدب المدرسة المسنون فرفع الصوت موسيقى المدرسة مشاركون ابن سعو في الوسوسة وعاشرين إخوانا بالمسلامة واللطف والإحسان في المكالمة وكلهم أخا شفوقا نصيحة وإن أساء فلتكون مساميحة وقدوا لديهم صاحبة هو كرمان هو عظمان حبيبا حفظا لمن قد زينا الإنسان بالعلم والأدب حيث كان ثم صلاة الأخلاق صاضلة للإنسان ومساوين كما هو المعذب الكريم وأليم كل الكمال بله حمسها ولا تكون وحشاً مسيئاً طاري في السر وفي الجهار ولا تكون فضاً غضيب القلبي مستثقلاً لدى نفوس الصاحب. ولا تكون سخريه مهدارا ولا اخراكذ بن ولا مكارا ولا سفيها بسيطه اللسان بالشتم واذا الى الاخوان وجارب منت والغيبة المذهبة الفضيلة وكن مضيف الجسم والفياب معتدل الطعام والشراب وامشي الهوين مشيات الوقار بين التفاة المشي بالإنكار حمد الإيمان قد زينا بالعلم والأساس وكان ثم صلات الله عليه لمن هو المهذب الكريم واله وصحبه دا ونها من بالكمال بل لهم هي مسوها وضوء الى مبكرا في ففي بوكوري بركات جامه الله